Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sallallahu malaikata ali hasan alayhi as salam حسين يلوح حسيننا شهيد يلوح شهيدا غريب الوا غريبا عدت ما تي يقتدي لملاك ويترو الله عليه على بالسييف سلام الله عليه على بالسييف وعلى دلب الرماه ابن بليت البين حسين وحسين عام غريبة وغريبة شهيدة وشيدة حسين وحسين عام غريبة وغريبة شهيدة وشيدة سلاماً ملائك تعالى حسين وعلى لحاء سلام اللهم من تبين سلام الله بلا احتعال احسين وعلى لحاء سلام من تبين حسين وحسينة شهيدا وشهيدا غريبا سلام الله, على سلام الله على واعرف روح وموسيه على اللي ويرى يثر وحل قودي سلام الله على عل ذبح السلام الله علي الزبحة وشموسة علي عياله و اهل بيت الميانين حسينة و حسينة غريبة و غريبة sayna wa husayna ghareb wa ghareeba shaheed wa shaida salallahu alaihi wa alihi ta'ala جَديدا غريبًا غريبا سلام علاي <سلامة> على الجسميه بلا <بلغرق> <و عليه الصدرق> راس حوافي يا رخيل فيندايوس سلام الله على الكافي اللي العيباس وسلام الله على الكافي اللي على نحرة ودموع وعلى الكفين حسينا وحسينا غريبا وغريبا شهيدا وشيدا حسينا وحسينا غريبا وغريبا شهيدا وشيدا سلام الله ملائك تعالى Al-Nahha, Selahun, Nthabin. Selahun, Allahubala, Ihti'ala, Asin. Al-Nahha, Selahun, Nthabin. Husayna wa Husayna, Shahida wa Shahida, Gharida wa Ghariba اي سلام الله عليهم احماد العلم المختار عمامل تضحيو والي اجد الايه طاهر واللي يذيل ايطار من ينذكر اسمه تدمع العين حسين اوه حسين غريب اوه غريب با حسين اوه حسين غريب شهيدا وشهيدا على حسين وعلى السلام K Calvin. Netflix al-Quran Al-Bajman. Assalam Allahi al وخديه يجي الصايم بره طا وسلام الله على سيناء بول عترا ايي وسلام الله على سيناء بول اي على جبدل بالعطش من جسم نصين حسين وحسينا غريب هو غريبه شهيد حسين وحسينا غريب هو غريبه شهيد هو شهيدا سلام تعال حسين ала на салам инде би салам аллоҳума лаъийта аъла ҳусейн ала на салам инде би усеййид ва ҳусейда шаҳид йа ва шаҳида ғариб